لو أنزلنا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى على جبل خَاشِعًا خاشعا خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَبُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أيات ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو الألي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّابُوتِ ويؤمن, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَالَ فِي صَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ, يخرجهم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى I got my سبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تفخون ولست بآخذه إلا إلا أن تقمض فيه وأعلم أن الله غني حميد الشيطان يعذكم بالبحشاء والله يأذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا فإنما هي وياتخوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم, لكم ونكفر عنكم فيردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تثلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ماتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء اهدى بين قلوبكم فالف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شكل حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ما جاءهم سود وجوه فأما الذين سَوَّدَتْ وُجُوهُ فَأَنَّ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فيها خالدون الله يريد ظلما للآلمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الموه كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تامرون بالمعروف وتنهون عن هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم لا ينصرون وإذ غلوت من أهلك تبوق المؤمنين سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأن فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم رَبُّكُمْ أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مرزلين بل آخر تصبر وتتقوا وياتوكم هذا هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا أشرى لكم ولتطمئن قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع يكبتهم في قلبو في خائبين ليس لك من الأمر شيء نوئت عليهم أو يعذبهم, أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يُظهِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد يَفْتَرَى إثماً عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم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 الذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيلا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يوتون الناس نقيلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى في جهنم إِنَّ الَّذِينَ الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جنداً ألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا هلين الله فقالوا هلين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلم ثم أتخذ العجل من هم البينات فأفرنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 يتحكم وقولهم وقولهم قلوبنا خلوبا طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان العظيما وقولهم ان قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان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 There is no way they are. The journey of Viya will spans in oneai of sieve. At that time was a complete goal. وَبِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 السماوات وغافلا وكفى بالله وكيلا لا يستنكف المسيح ان يكون ابدا لله ولا الملائكه, ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وأمنوا الصالحات فيوافيهم فيوافيهم ويزيدهم من فضله. استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذاباليما فيعذبهم عذاباليما ولا يجدون ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وله ما سكن في الليل وانها والسميع الأليم قل غير الله أتخذ وليا فاضل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلمت ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسسك الله ببرد فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عمانه وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة شهدون إن مع الله آلها تنوخة قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين الكتاب يعرفونه, يعرفونه كما يعرفون أブラ أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا يَأْرُونَ يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيَّ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً لَّيُطَوَّوْا فِيهِ آذَانُهُمْ وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا جعلونك يقول الذين كفروا إن هذين إلا أساقير لولي وهم ينهون عنه وينهون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشرون. ساعة بغتة قالوا قالوا يا حصتنا على ما خرقنا فيها وهم يحملون أمزاهم على ظهورهم ألا الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا, فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا جاءوا وهم لا يشعرون ولون اهلاً لفتحنا, لفتحنا عليهم بركات من السماء سِوَى إِنِّي جَاءٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ قَصَّ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 جين وهم لا يتقون فامَّا جذفناهم في الحرب فشرد بهم, فشرد بهم من خلفهم لهلهم يذكرون وإمَّا تخافن من قوم خيانه عليه حقا في التولاة والإنجيل والقرآن ومن أنفى بعهده من الله فاستمشروا ببيكم الذي ما يأتون وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السام ألامرون بالمعروف والناهون عن المكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا, أن يستغفروا يستغفره للشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم وما كان استغفر لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم إن الله لهم ملك السماوات إن الله لهم ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم تاب الله على النبي صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يبضعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك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 من افتنى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لحنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا, ويبغونها عوجاً وهو بلا هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا وأخبثوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثنا الطريقين كالعمى والصم والبصير والسميع هل يستوياني مثلا أَفَلَا تَذْكَرُونَ الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدناك أسهل القرية التي كنا فيها التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه, وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيف قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون لا من يوسف ولا من الله إنه لا واجئنا ببطاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل ألمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أينك لانت يوسف سُبحانَ رَبِّكَ ادَبَّنَ اللهُ ادَنَنَ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَنْتَقِمُ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَعَالَى اللهُ لَقَدَّ عَذَّ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما بصلت العيل قال أبوهم لولا لا تفندون علو الله إنك في ظلالك القديم فلما أ جاء البشير ألقوا على وجهه ألقوا على وجهه فرتد بصيرة بِإِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَاهُ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شاء اللَّهُ آمِنِينَ عَلَى الْعَرْشِ وخروا لَهُ سُجَّدًا يا أبت هذا تاوير وفيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السفر وقد أحسن بي إذا اخرجني من السفر وجاء بكم من زَمَّ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ الظَّالِمِينَ يُفْلِحُ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنحم دار المتقين جنات أدري يدخلونها تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين، المتقين الذين تتوافه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ودخول الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا, نحن ولا آبا ولا حرمنا من دونه شيئا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله نعبد الله ونجد فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الطلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله فيعظ لاله عن اليمين والشمائن سجدا سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ويفعلون ما يمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فَأَيٌّ يَا يَفْرَهَبُونَ وَيَدْعُونَ الْيَاسَوَنَ بِالشَّرِّ لُرَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آية مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتهلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه قائره في عنقه ونُخْرِجُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كِتَابِي الْقَوْمَ شُورَى إِطْرَأْ كِتَابَكَ كَفَاءً فِي الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضل فإن ما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نباث رسولا وإذا أردنا أن نهلك برية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكمهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاه لمن نريد جعلنا له جهنم ما مذبوما مذموم من مدحورا ومن راندنا اخره وسالها سيا وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا كأن لا تعبدوا إلا هيا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل فقال قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا تؤلطن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم ميسورا ولا تجعل يدك مهلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد, فتقعد ملوما ربك يبصب الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم نَامَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قل هل هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا, واتخذوا آياتي ورسلي هزئا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم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 قبل أن تفتك لما تربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشام مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما صالحا ولا يشرك من عبادة ربه أحدا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لوردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم تأخذ آلها تم من الأرضهم يشربون لو كان فيه باء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 فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين قل بالليل والنهار من الرحمن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 افلا يرون اننا ناتي الارضنا بصهام من اطرافها فهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ايضا ما ينذرون ولهم مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ريلنا إنا, إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ذكرا للمتقين الذين يخشون ربه بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك نزلناه أفأنتم له ممكنون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 مال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متعفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيَاتِي تسلّى عليكم فَكُنْتُمْ فكونتم على أحقامكم تقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَتَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَتْأَبَأْهُمْ لَوْلِي أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رسولهم فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لفسدت السماوات لَفَسَدَتْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهن فلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم وعرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراق مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بلا عن الصراط عن الصراط لناكبون وضمنا إلى ما عملوا من امل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشرق السماء بالغماء ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْنَتَا لَيْتَنِي لَمَ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَفَذَ ظَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ الْيَنْسَانِ خَذُولًا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل اللاجئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك ما كانوا سبيلا سبيله. وإذا, وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا ومن الرحمن أن سجد لما تامرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السَّمَاءِ بُرُوجًا وجعل فيها سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خِلْفَةً لمن راد أي يذكر أو راد شكرا وإباء الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَهُ وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى هناخا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في الذين الزوروا وإذا مروا باللغو مروا إلى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها لم يخرعوا عليها صموا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قر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 كذبتم فسوف يكون نزاما قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير لما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم في السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي مع الله بل هم أوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ بَنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَاءً ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء لهم أيلهم مع الله علي لما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبنا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف فضائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا, ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّ رَادُوهُ إلَيْكِ وَجَاهِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَلْتَفَضَّهُ آلُ فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنٌ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قررة عين لي ولك لا تقتلون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 بغتة وهم لا يشعرون يستأجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون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 لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قد رم قدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أَحَدًا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 اجرا كريما يا ايها النبي ان ارسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا الى الله باذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون متى هذا الوعد إن قوم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون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 سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوا مستقيم ولقد ظلّمكم جبال أَفَلَمْ تَكُونُوا تَحْمِلُونَ هَذِهِ جَنَّةٌ مُلَتِّيَكُونُمْ تُعَادُونَ يَصْلَوُهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفَرُونَ الْيَوْمَ نختم عَلَى نشاء ولطمسنا آلاء ايونهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط ام يبصرون ولو نشاء لما صخناهم مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم هناك سه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن قبير من كان حيا ويحب القول على الكافرين أولم يرون وَإِنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا أَفِلَتَ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يشكرون وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ طُولُهُمْ إِنَّا نُؤْلِمُ مَا يسرون وَمَا يُحْذَرُونَ وإنا خلقناه من نظفة فإذا هو خصيم مبين ودرب لنا مثلا ونسي خلقه قال يحيي العظام <سؤال> وهي رميم قل <سؤال> الذي <شمال> أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي الشجر الأخضر الأرافي إذا أتمنه تغدون أَو لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالرُّدَبِ بِبَادِرٍ عَلَى أَيِّ يَخْلُق مِن سَبَقٍ كل شيء وإليه, وإليه ترجعون والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملا الا ويقذفون من كل جانب نحورا ولهم عذاب واصب قل يا عبادي الذين أَسْرَفُوا على أنفسهم لا تَقْنَطُوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم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 that you say, my soul is a shame that I have been given to you in the face of Allah كنت من المتقين am تقول حين ترى the كروت فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آيات فكذبت, فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله جهنم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 والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تامرون يا أعبد أيها الجاهلون ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شرك لا إلَّا الشَّرَكَةَ لَيَحْبَضَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعَبُدُواكُم مِنَ الْشَّاقِرِينَ وَمَا بَدَّرُ اللَّهُ حَبَّ قَدِيرِهِ وَلَرُدُّ جَمِيعَ فَبَطَتُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصون فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أفرا فإذا هم حياة شافت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وديء بالنبيين والشهداء، ووضع بينهم بالحق وهم لا يضرون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت, فتحت بوابها وقال لهم خزنتها ولم ياتكم رسل منكم يتلون, يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة الاذى فتح بوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم قبض فدخلها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا ربنا يسبحون يسبحون بحمد ربهم وتقدس بينه وبالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وكذلك أوحينا إليك اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى لت ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السائر ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل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 الله ربي عليه توكت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء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 الظالمين لهم عذاب نليم ترى مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر ملا المودة في القربى. ومن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً حسنه لَهُ له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون عَلَى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته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 والكافرون لهم عذاب شديد أزفت نازفة ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هَذَا هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا إغطابت الساعة وانشق القمر وإي رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُّكُرُ خُشَّ عَنَ بُصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي فيوخذ بالنواصي ولقدام فبأي آلاء ربكما تكذباه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا بأي آل إربك ما ذوات أفنان فبأي آل إربك ما فيهما عينا لتجريان فبأي آل إربك كل فاكهة زوجان، فبأي آل إربكوا ما تكذبان، على مرج بطاينها من استبرف، وجن الجنتين ذات فبأي ومثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبا كأنهن والمرجان لا أحزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبا ومن دونهما جنتا فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء هاكم عنه واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله يبتغون فضل من الله ورضانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم أصحاب والذين تبوا الدار ولي ما نمى قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم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 ربنا <تصفيق> اغفر لنا سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إِنَّكَ ربنا إنك رؤوم رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله واتضر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو زلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الأمثال نضربها للناس لأنهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالي المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في مرور أمن هذا الذي يرزب كبوء نمسك رزقه بل لجو في عتو ونفور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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَلَفْئِدَةٌ عَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُمْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَحْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عَدَ اللَّهُ وإنما هو الله شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا الحجة ولتكبروا, ولتكبروا الله ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْتَّعَاهِ إِذَا دَعَاهُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الليل والنهار لَكُمْ أَجَلًا مُسَمًّى وَأَنَّ مَا الله لَهُ كَانَ حَقًّا فَإِنَّمَا تُوَفَّى بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ قَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن Bana, in واكف عنا سيئاتنا هنم مهدت ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعمل الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعها أولئك أصحاب الجنة. ولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار تجري تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَقَالُوا الْحَمْدُ Deus